أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذا da the... فدعوهم فلم يستجيبون wa la qad sawfna fiha dhalika an lin nas Oh, man. Oh, man. ga fawru bil ba'ti li yadhhibu bi dhil haqq wa man uzluma mimma undzukira ayati rabbi bi fa'aluna wa nansiy ma innajanna anaku lu fi gim aknna tan ayfquhu وإن تذعون KALGHAFORU ZUL RAHMATI LENW YU AKHITHUHUM BIMAKA KASAWU LAHMATI LENW YU bel <gülüyor> <gülüyor> وتلك القراءة hòcuma Fà ذ سبي لو في الباح أريسا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَمْ أَذْكُرَ تَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَرْتَدَّعَ عَلَى آثَارِهِمْ مَا قَصَصَ فَأَجَدَّا قال له موسى هل أتبعك بيرو على ما لم تحط به ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن ba teni venatas al ni un sin ha ta ohdisa la cami انت خق قول اخرق تلت ورق اقول لها لقد جئت شيئا إما قَلَا أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ هيكوني من امري العصرا فان طلق حدث talta nafsa zakiatan bighayri nafs qala alaqad talta زَكَى يَتَم بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شيئا نكرا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 qam qallaq haitha idha autha ya aw laqum estão com a vão ogon fugo da vida da lo or aão com bofa قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا <تصفيق> قال لو شئت لاتخلت عليه سَوْنَ بِؤُ كَبِتْ وَإِذْ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا فَوُقْتَ لَكَ أَنْ تَقِ amma an la famo konal nalushi tanda ta فونهاذا في رق بعيني وذينك ساون ابيكتا ويل ما لم تستطع عليه صبرا amma sanna fina tu fakanat في yamaluna fil bahar fa ortu an multimassb Луд fa aurant de Kan zuHoore static ja n yupo ka أَلا د بوكائ يذلغش د م يسخرجك زهُ م ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله